حياكم الله في هذه اللقاءات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات ونوفقنا جميعا لمرضاته ونعيننا على طاعاته لقاءاتنا هذا العام ستكون في كتاب فضل الإسلام ولعلنا نستطيع ان ننهيه في هذه اللقاءات القصيرة فاسال الله أن ييسر الأمر وأن يبارك وأن يفتح علينا وأن يلهمنا الصواب وأن يهدينا ويسددنا فتفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الحمد لله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الرجل أنعم الله به على هذه البلاد بل أنعم الله به على أهل الإسلام وهذه ميزة في هذا الدين أن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينة قد ذكرنا في اللقاء أو في لقاءات الأصول السته شيئا من سيرته ولكن لا بأس أن نذكركم بشيء من ذلك وقد نزيد فمن منة الله على المسلمين أن يبعث لهذا الدين من يجدد لهذه الأمة من يجدد لها دينها رحمك الله وتجديد الدين ليس معناه أن يأتي بدين جديد ولكن من عادة النفوس أن تمل وتضعف وتتكاسل فيأتي الله بهؤلاء المجددين الذين ينهضون بها إلى المعالي ويشغلونها بدل سفاسف الأمور بأمور الدين بطلب رضا الله والدار الآخرة ومن تأمل حال المسلمين اليوم بل حالكم أنتم ولا نخرج عن المسجد وجد أن كثيراً منا قد أشغلته أمور الأولى أن يشتغل بما هو اولى منه وحاسب نفسك أيها الشاب تجد هذا موجود عندك فإن الشيطان قد ظفر بكثير مننا إلا من رحم الله بأن يشغله بمباحات عن طاعات فإن كان حازماً أشغله بمفضول عن فاضل ومن من يزعم أن ما يشتغل به هو العمل الفاضل الجواب اللهم استعاد إذن ايها الإخوة فلنحاسب أنفسنا ولننهض وهنا تنبيه في مسألة التجديد لا يشغل رفع الجهل عن الأمة قبل أن يشغلك رفع الجهل عن نفسك فإن كثيراً من أبناء المسلمين اليوم ينظر في أحوال المسلمين فيقول ان الناس بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا نعم ألست انت بحاجة إلى ما هو غير هذا الجواب بلى فابحث عما تحتاجه أنت فإنك غدا بين يدي الله موقوف لوحدك وهذا هو الذي يتميز به المجددون لو رجعت إلى البخاري لماذا كتب صحيحه؟ هل كتبه لنا أو كتبه لنفسه؟ الثانية ثم جئنا نحن نأخذ من فتاه مائدته فكان لنا هذا الخير الكثير وهكذا كل مجدد وكل مصلح إنما كان أهمه إصلاح نفسه ثم بعد ذلك فكر في إصلاح الآخرين لكن تنعكس الصورة كما هي عند كثير من شبابنا اليوم وهي التفكير في إصلاح الأمة قبل إصلاح النفس هذا طريقة خاطئة لا أحب أن أطيل فالكتاب فيه يعني بعض الطول بالنسبة للوقت والوقت القصير قال رحمه الله باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا باب فضل الإسلام أيها الأخ المبارك ينبغي أن يفتخر المسلم بإسلامه والسني بانه على السنة والسلفي بانه على طريقة السلف الصالح والفخر ليس معناه الخيلاء لا بل هو الفرح بفضل الله وأن يكون حريصا على أن يبين للناس فضل ما هو فيه. بين فضل ما أنت فيه من خير حتى يتبعك الناس على هذا الخير الذي أنت فيه. إذا الشيخ محمد رحمه الله قال باب فضل الإسلام وهذه الطريقة التي أسلكها هذا فضلها. إذا أنت بحاجة وأنت تدعو الآخرين إلى الإسلام وأنت تدعو المبتدعة إلى السنة وأنت تدعو أهل التحزب إلى طريقة السلف الصالح أن تبين لهم فضل هذا الطريق الذي اخترته واختاره الله لك فإنك إذا بينت للناس هذا الفضل سعى الناس إلى ما هو فيه أو إلى ما أنت فيه من الخير قال وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إن هذه الآية وهي آية قد قال عنها حبر من أحبار اليهود لو عليهم نزلت لاتخذوها عيدا اليوم أكملت لكم دينكم دين كامل لا يقبل زياده كل زمان يأتي بعد هذه الآية فإن هذا الدين صالح لإصلاحه إنما تعانيه البشرية اليوم من مشاكل في النفس والاقتصاد والسياسة والخوف والأمن علاجه عندنا نحن المسلمون لكن أين من يبين للناس فضل هذا الدين وأن العلاج موجود مع الصبر والمرحمة على أولئك ولا أضرب مثال أولئك الذين يطالبون بالجهاد لو سألت بعضا منهم ولا اجرؤ فأقول لو سألت كلا منهم ما الذي تريد بالجهاد لكان الجواب إرغام أعداء الدين سبحان الله إرخام اعداء الدين هو هدف الجهاد هدف الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كبرسوا كلمة الله عليا دائما لكنها قد تخبو عند بعض الناس فيؤثرون هواهم على رضا ربهم إذن تأمل هذا المجاهد الذي يشغل قلبه بارغام الكافرين وشفاء الصدر منهم لا شك أن هذا مطلوب لكن هل هو المطلوب الأول الذي لأجله يتحرك المجاهدون الجواب لا إنهم إنما يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا إذن اليوم أكملت لكم دينكم ديننا كامل فلنعرضه للناس مع الصبر والمرحمة إذا عرضناه للناس صابرين على ما يكون منهم من عند راحمين لهم حتى نخرجهم من ظلمات الكفر الى نور الطاء الى نور الاسلام من ظلمات البدعه الى نور السنه من ظلمات المعصيه الى نور الطاعه من ظلمات الغفله الى نور الذكر فاعلم أنك إذا سعيت بهذا الأمر أدركت خيرا كثيرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال ورضيت لكم الإسلام دينا من هو الذي رضيه لنا؟ هو الله تعالى الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا علم ما ينفعنا وما يصلحنا وما نعاني منه وما هي طرق الحل فرضي لنا هذا الإسلام لكن تأبى شياطين الإنس والجن إلا أن يصرف الناس عما رضيه الله لهم والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من فضل هذه الأمة فقال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها أنتم خيرها وأكرمها على الله ما شاء الله يا لها من مزية نحن نكمل السبعين من الأمم السابقة نحن خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذه الميزة التي ذكرها الله تعالى لهذا الدين فالله قد أكمله ورضيه والله المستعان. نعم قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وخش. قل يا أيها الناس خطاب لجميع الناس فدين الإسلام دين لكل الناس لا تختص به قبيلة دون قبيلة ولا شعب دون شعب بل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فواجب على المسلم أن يسعى أن يدعو غير المسلمين الى الاسلام وواجب على السني ان يدعو اهل السنه أهل, اهل البدعه الى السنه وواجب على المسلم اذا وجد نفسه على خير ان يدعو الاخرين الى هذا الخير وان تحب للمسلمين ما تحب لنفسك فتامل ما انت فيه من الخير فادع الناس إليه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني تشكون تترددون ما الذي يدعوهم إلى هذا الشك والتردد إنه الإعراض عن طلب الهدى والله لو أقبل الإنسان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طالبا رضا الله لهوى نفسه والله لاستقامت حياته وانما ضل من ضل بسبب طلب شيء من هوى النفس ايها المسلم اذا كان المتقون تتجاذبهم الشياطين وهم كلما جذبتهم رجعوا الى الجاده واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فما بالك بغيرهم انهم قد احتوشتهم الشياطين الم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين اذن تأمل هذا الذي قد أعرض عن ذكر الله وجعل على عينيه عشنا وغشاوة أن يبصر النور كانت عقوبته نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون هل هو معذور بهذه الأمور الجواب لا إنما كان الشيطان قرينه لما أعرض عن ذكر الله فإذا أراد أن يتخلص من مقارنة الشيطان له فليعد إلى ذكر الله والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من هو الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسوس وإذا ذكر خنس فلا هو ينطرد نهائيا وللعبد يستمر في الذكر إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون دائما وابدا فالشيطان يحاول مع اولياء الله ان يضلهم لكن يأبى ربنا جل وعلا بفضله وكرمه الا ان ينقذ اولياءه فانهم اذا اذنبوا استغفروا واذا استغفروا غفر لهم يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله هذا هو الفيصل بيننا وبين اعدائنا نحن نعبد الله وهم يعبدون اولياء من دونه لهذا السبب تجد ان الصراع بين الحق والباطل على هذا الاساس تزعم دول الكفر اليوم أن الديمقراطية هي النظام العالمي الجديد لو سألته ما معنى الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه طيب الشعب يريد الإسلام المرأة تريد الحجاب لا سبحان الله ما لكم هذا شعب ناقص لا بد ان نوجد عليه وصايا اذن نحن نقول انكم انتم شعوب ناقصه لابد بد ان نوجد عليكم وصايا فالحق مع من اذن علينا ان ندرك ان ما يتغنى به العالميون اليوم مما يسمى بالنظام العالمي او الديمقراطيه إنما هي حيلة تنطلي على ضعاف العقل وضعاف العلم وضعاف الدين والحقيقة أنهم إنما يريدون كل شيء إلا الإسلام ومثله ما يزعمه الحزبيون مما يقولون الموازنة بين الحسنات والسيئات اليس يقولون ذلك؟ نقول نعم جزاكم الله خير نحن معكم من كانت حسناته أكثر فعلى العين والرأس ومن كانت سيئاته أكثر فيطرد ولا يتبع ثم نقول لهم هاتوا أفضل زعيم من زعمائكم فيأتون بفلان فيقولون فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا حسنات فنقول ومن سيئاته كذا وكذا وكذا فيوازنون بين حسناته وسيئاته فيرون أن حسناته تغلب إذن له المكان الأعلى طيب إيتوا بأقل عالم من علمائنا وازنوا فيقولون لا هذا على غير جادتنا سبحان الله إذن هناك شيء قبل الموازنه وهو هل هو على جاده الصواب ام على جاده الخطا بهذا تسقط الموازنات فهم لا يرضون ان يوازنوا بين علمائنا لماذا لأنهم على غير جدتهم فنحن نقول لهم كذلك رموزكم لا نوازنها لأن الله تعالى لا يزنها قال تعالى عن الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فقبل الموازنة نتأكد من هذا الرجل هل هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأحمد والشافعي والذين اتبعوهم بإحسان فإن كان على طريقتهم فحياه الله حسناته ترفع وسيئاته تكفر وتغفر إن الحسنات لابن السيئات فإن عذب فبقدر ذنبه فإن كان على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير طريق أبي بكر وعمر ولم, يتبعهم ولم يتبعهما بإحسان فإن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ما هو ديني أعبد الله هذا هو ديني ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم موعظه تامل المرحمه عند اولياء الله بخصومهم الذي يتوفاكم لماذا جاءت هذه اللفظه الذي يتوفاكم جاءت لتذكير هذا المناظر وهذا المجادل ان الموت قريب وأن الذي يتوفاك هو الله وأنه هو الذي سيحاسبك إذن الذي يتوفاكم فأنتم لن تبقوا أبد الابدين حتى تفرضوا أعراءكم على الناس بل إنكم ستموتون والله هو الذي يتوفاكم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهي موعظه لنا نحن فإن الله سيتوفانا فإن كنا على الجاده على بصيرة فلنا الخير الكثير عند الله ومن مات على غير الجادة فإن الله تعالى غني عن العالمين فالموعد سيكون في نوع من الاختصار لذا ننتقل سريعا والله مستعان نعم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الحمد لله يا ايها الذين امنوا خطاب لكم ايها المؤمنون من الله رب الارباب تتامل من مثلك ايها المؤمن يخاطبك الله بهذه الصفه التي يحبها وتحبها انت يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل ما امر طلباً للجنة وبترك ما نهى خوفا من النار وإن أردتم تعريف التقوى فقد عرفه العلماء تعريفات كثيرة أجد من أجمعها تعريف طلق ابن حبيب رحمه الله وعفى عنه خطاه تعريف طلق ابن حبيب يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله كلام درر من يعيده واحد ثنين اللهم زد وبارك ان اعدته ناقصا ستعاقب ها اعد بينك وبين نفسك سبحان الله اين الشجاعة عقوبه عقوبه ماذا ستكون اليمين ها جرب أعده قبل ان تقوم وأذق يلا تخشع عقاب الله طيب هذه عقوبة واحدة فماذا نفعل ذلك؟ بارك الله فيك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله ستعيدونه جميعا انتبهوا لا بد ان يعيده الجميع والا لناتي غدا ما رايكم صعب ها واحد اللهم زد وبارك وسيع اليمين وسيع عقاب من, من ينقص لكن نتسامح بكلمتين وكلمتين طيب يلا بسم الله انت الي وله ارفع صوتك عقاب الله أحسنت طيب هذه الكلمة طبعا ليست حديثا نبويا حتى نلزمكم بحفظه لكن أردت أن أطرد شيئا من الأمور التي لا أريدها فأريد أن يكون الجميع معي ولا أريد أن يشغل أحد عن الدرس بأمر آخر ولا فلان ترى أولى أي أليس كذلك؟ وقد تسمعونها مني وتسمعونها من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أو لا يعني أليس كذلك؟ فانتبهوا أو لا هذه كلمة من لهجتنا المحلية فأقول بارك الله فيك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيعملوا بطاعته على نور ترجون الثواب واتركوا معصيته على نور تخشون العقاب تقول الله وآمنوا برسوله هذان عملان يقوم بهم المسلم أن يتقي الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب إلى الواحد منا من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين فمن كان على الأرض شيء أحب إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم فليراجع ايمانه ويجب أن يكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك ووالدك والناس أجمعين وهي دعوة يدعيها كثير من الناس اليوم أليس كذلك؟ يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سالناهم هذا الذي تحبونه كم مرة تصلون عليه في السنة؟ الجواب سبحان الله لكي يكون عدد محدود. لو جئنا الى من يشجع الانديه الرياضيه وقلنا ناديك الرياضي كم تذكره في اليوم في الساعه في الثانيه من مره لو وجدت انه شغل شاغل اذا هل هذه محبه الجواب نعم فايما محبه النبي صلى الله عليه وسلم لو راى المشجع للفريق الفلاني احدا يمتهن شعار الفريق فإنه يتحرك قلبه كيف يمتهن هذا؟ وما هو حتى لا يمتهن؟ ويرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمتهن بل ربما هو يمتهنها ولا يتحرك قلبه سبحان الله ما الفرق بين هذه المحبة تلك محبة الدنيا أشغلتهم والأمثلة على ذلك كثيره فيا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنفسك أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء آخر من هذه الدنيا تحبه فأحب شيء لك هو الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه يؤتكم كفلين من رحمته اجرين نكرا ما ظنك؟ بالكريم إذا قال سأعطيك هدية ها ماذا تظن؟ غني كريم وعدك بهدية إنك ستترك لخيالك العنان أن يتخيل ما هي هذه الهدية أليس كذلك؟ لأنه غني وكريم وبالشرك أنها فوق ذلك فالجنة فيها ما لا عين رعد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالغني الكريم سبحانه وتعالى يقول يؤتكم كفلين ما قال كفلا واحد كفلين من رحمته نسأل الله أن يرحمه هل هذا فقط لا ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به فالإنسان حينما ترد عليه الشهوات يرى النور فيكف نفسه عن الشهوات لماذا؟ لأن الشهوات لذة فلو أن شخصا مر من عنده امراه جميله فالنفس تدعو الى النظر والتلذذ بها. والتلذذ بها اليس كذلك ماذا يقول ويجعل لكم نورا تمشون به فيقول ان الله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الى اخر الايه ثم يقول قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره الله اذن من تذكر ان له ازواجا مطهره هل يطلق نظره على هذه المرأة التي يحرم عليه النظر إليها الجواب لا يعلو نفسه فيكفها ويجعل لكم نورا تمشون به فتكفون النفوس عن الشهوات فإذا وردت الشبهات ماذا يفعل الإنسان الله تعالى يجعل له نورا ويجعل لكم نورا تمشون به سأضرب لكم مثل ابتلي بعض المسلمين في العصر الحاضر بشيء يسمونه البرمجة العصبية اللي منكم سمع به يرفع يده والبقية سلم فالحمد لله من عوفي فليحمد الله أليست ظلمة من ظلمات هذا العصب أن يبتل الناس بهذا البرنامج الذي يسمى البرمجة العصبية لكن إن تتقوا الله يا أيها الذين منه. إن تت... إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تقول الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به إذن لو أنك سمعت بهذه البرمجة العصبية وأنت قد اتقيت الله وأمنت برسوله ستجد نفسك تطردها بعيدا لماذا؟ لأنها لا تزيد المؤمن إيمانا ولا تردع الفاسق عن فسقه يزعمون أهل البرمجه العصبيه أن الإنسان يستطيع إذا استطاع أن يبرمج أعصابه بطريقة معينة أن يفعل الخوارق يمشي على الجمر ويضع بعينه السهام سبحان الله ماذا نقول لهم نقول جزاكم الله خير لا نريد أن تمشوا على الجمر ولا أن تضعوا السهام قوموا لصلاة الفجر ما رأيكم أليس هذا هدفا حقيقيا ينبغي أن يسعوا له الجواب بلى طيب نقوم لصلاة الفجر طيب اطلقوا رحاكم إذا هناك أهداف سهلة ميسورة دون المشي على الجمر بكثير وهم الا ان سبحان الله يا رب ونقول لهم ايضا تزعمون ان العقل البشري لم يستخدم من ال2% تنزل معكم تنزلا ابو بكر كم استخدم من عقلي بناء على قولهم 2% نحن هل سنستخدم 20% فنسبق أبو بكر أبدا والله لن نسبقه إذن الملك عبدالعزيز رحمه الله كم استخدم من عقله بناء على نظريتهم 2% لأنه لم يدرس برمجه عصبية حسبنا أن نفعل بعض ما فعل من الخير الكثير إذن اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به هل هذا فقط؟ ويغفر لكم لابد أن يقع المسلم بذنب فماذا بشرك الله؟ بالمغفرة إن الحسنات يذهبن السيئات يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي تاملتم ايها الاخوه اذن ظلمات هذا العصر كيف نخرج منها بهذين الامرين اتقوا الله وامنوا برسوله فمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم حصل له الخير الكثير عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا, إذا اهتديتم وإذا اهتد الإنسان فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقام بما يجب عليه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وليمت المسلمين وعامتهم نجا أما النتائج فلا تشتغل بها النتائج إنما يشتغل بها من ضعف حظه من العقل والدين أو من العلم والتقوى أليس النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاثة عشر سنة ثلاثة عشر عاما ثم هاجر إلى المدينة سنتين وهو خائف حتى نصره الله في بدر كم سنة خمستعشر سنة لا تنظر للنتائج. النتائج وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرضت علي الأمم قال فرأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد أليس نوح عليه السلام مكث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه قال تعالى عنهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا فلما أراد الله أن ينجيه قال ومن آمن وما امن معه الا قليل قليل الف سنه إلا خمسين عاما والنتيجه وما امن معه الا قليل وإن اردت من اولياء الله نحسبه كذلك الامام احمد يضطرد من, من مئتين وثمانيه إلى مائتين واثنين وثلاثين وهو خائف كم سنة؟ احسبوها فوق العشر أشر بيدك يلا كم فوق العشر؟ خمسة عشر؟ أربعة عشر سنة يضطرد ويخاف ويخور جاءه بعض إخوانه فقال يا أبا عبد الله ألا ترى الحق؟ كيف على عليه الباطل؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال ابدا قلوبنا على الحق لم تتزحزح ثباتك على الحق نصر من الله لك وإياك أن تعاند فالعناد شأن أهل الانحراف أما أهل الحق فهم, لا فهم أهل الثبات يقول الإمام أحمد لخصومه ايتوني بكلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الله ما أقول به فهل جاءوه بذلك؟ لا إذن هو ثابت على هذه الثلاثة أما خصومنا فهم معاندون واذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ها فاهدنا اليه فامطر علينا حجاره من السماء سبحان الله العظيم عناد ومكابره ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اذن هنا يتحقق النصر وهو ثباتك على الحق وانتبه ان كنت معاندا فدع العناد وان كنت ثابتا فوضح الدليل الذي عليه ثبت عند ذلك تستقيم الأمور نعم قال وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوه إلى نصف النهار من من غدوة من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراتين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم أقل أجر وفي رواية قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا شيئا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي اوتيه من اشاء اسال الله من فضله اسال الله من فضله اسال الله من فضله هذا الحديث حديث عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه الامه مثلكم ومثل اهل الكتابين قبلكم طبعاً هم أفضل الناس قبلنا قال تعالى عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين ثم جاءت هذه الأمة فأنزل الله فيها كنتم خير امه أخرجت للناس فالحمد لله على ذلك قال كمثل رجل الله تعالى يضرب مثلاً فالرجل هنا في المثال يمثل بالله تعالى ومنه قوله تعالى ضرب الله رجلا سلما لرجل فالرجل العابد هو العامل عند شخص واحد والله تعالى ذاك إذن هذه الأمثال يضربها الله تعالى ليفقها الناس كمثل لرجل استاجر أجراء عنده عمل وعنده يوم فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط وافقوا فعمل ثم قال من يعمل لي من نصف النهاري الى صلاه العصر على قراط فوافق وعمل ثم قال من يعمل لي من يعمل من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قراطين قراطين فنحن اهل القراطين الحمد لله الحمد لله على ذلك فغضب اليهود والنصارى الذين يعترضون على قضاء الله وقدره فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل اجرا أو أقل عطاء اعتراض وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، فجاء الجواب هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا إذا هل يلام المحسن على زيادة إحسانه؟ لا قال ذلك فضلي أتيه من أشاء وبمناسبة هذا الحديث سمعت شريط قبل فترة من الزمن عن بعض المتكلمين يتكلموا في شريطه على طريقه موعظه ثم يأتي بهذا الحديث ويقول إن الساعة ستقوم في تاريخ كذا وكذا فاحذروا فان احاديث الساعه واحاديث المهدي قد فتنت كثيرا من الناس ولا باس ان اذكركم ببعض المواعظ عن الأئمة السابقين في شأن المهدي المهدي سيخرج في هذه الأمة حتما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به وهو من ذرية فاطمة عليها بضوان ووصفه كذا وكذا فيما وردت به السنة فلو جاءنا المهدي ماذا نفعل به ما رايكم جاء الآن عندنا على هذه المنصة وقال هذه صفات المهدي وانظروا إلي وهذا نسبه وهذا نسبه فماذا تفعلون به ما رأيكم واحد أمرين تبايعونه أو لا تبايعونه هل اختبركم واضح الجواب لا نبايعه بل نطرده ونرفع به رأسا من قال هذه المقالة قالها سفيان رحمه الله وسفيان أيام العباسيين يعني منذ أكثر من ألف ومائة سنة جاءه بعض الطلاب وقالوا يا أبا عبد الله أكثر الناس في المهدي فما تأمرنا قال لو مر من عندي بابك لا ترفع به رأسا حتى يجتمع الناس عليه من أين جاء بها أذكر هذا بعد أن أذكر المقالة الثانية المخالة الثانية لشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لما جاء ذكر المهدي قال ما ضر ابن عثيمين أن كان آخر من بايع المهدي تأملتم العلماء كيف يتكلمون بعضكم قد يكون جوابه أسارع فابايعه ماذا ترجع في مسارعتك لبيعته ترجو الأجر أين قول الله تعالى إن اتقوا الله وامنوا برسوله أين النص الشرعي الذي أمرك أن تسارع إلى بيعته الجواب اللي عنده نص يرفعيد لا يوجد نص بل النص الشرعي ان تلزم بيعه الامام السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتل الاخره او الاخره كائنا من كان اذا لو تمكنا من قتله لقتلناه لكننا لن نتمكن من قتله فياتي متحلق متفلسف اذا كنا سنطارده ونحاول قتله فكيف سيتمكن ما رأيكم بهذا السؤال ألا يطرحه العقل؟ يطرحه العقل نقول ارمي بعقلك وراء الشمس إذا كان مناطحا ومخالفا للنص فإن العقل إنما جاء لتنفيذ النص لا لمخالفة النص وانتبهوا لذلك كيف يتمكن إذن لا يعنينا كيف يتمكن الملك بيد من بيد الله يتيح من يشاء وينزعه من, من يشاء فلا تشغل نفسك كيف يتمكن ولا باس ان اضرب لكم مثالين اليس يوسف عليه السلام خرج من السجن الى خزائن الارض اه كيف تمكن بثوره اخوانيه ها ما رايكم الجواب لا بطريقة ربانية يسر الله له تاملتم المثال الثاني صلاح الدين الايوبي والناس يحبون صلاح الدين الايوبي ليس كذلك لماذا يحبونه ها لماذا يحبونه مجاهد دخل بيت المقدس طيب الملك عبد العزيز رحمه الله مجاهد وطهر المسجد الحرام من كثير من البدع فاينا اولى ايهما اولى بالمحبه الجواب لو انصفنا لكان الملك عبد العزيز اولى بالمحبه والتعظيم والتقدير من صلاح الدين لكن هو الهوى الذي يعمي ويصم صلاح الدين عفى الله عنه وعن رجل نفع الله به فطرد النصارى من بيت المقدس وعلت رايه الاسلام على بيت المقدس فجزاه الله خيرا فنحبه لذلك ولو أننا بحثنا في سيرته لوجدنا أن عنده من التقصير شيء لكن ان الحسنات يذهب السيئات نوازن بين حسناته وسيئاته فإذا كنا كذلك فالملك عبد العزيز رفع راية التوحيد في بيت الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم حسنة وإن أردت أن تعدد سيئاته فهي دون سيئات صلاح الدين أضعافا مضاعفة. وأنا رجل متخصص في الجغرافيا والتاريخ قريب منها، وبالتالي أظن ان عندي شيء من العلم في هذين الرجلين، فلا داعي أن نتكلم أكثر مما المهد إذا لو ظهر المهدي. فارفع سيفك في وجهه ولن تقتله لانه لن تتمكن من قتله لكنك امرت بقتله والله سيسلمه منك فهمتم ذلك كيف يتمكن لا يهمنا كيف يتمكن نعم قال وفيه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عين جمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة الحمد لله هذه نعمة كبرى علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الموفق يختار ما كان الخير ورد في حديث فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء عرض عليه إناء فيه خمر وإناء فيه ماء وإناء فيه لبن فاختار اللبن أي اختار الفطرة فتأمل ذلك انظر إلى نفسك أيها المسلم ماذا تختار ماذا تختار في حياتك عود نفسك ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما في علاقتك مع ربك في علاقتك مع نفسك في علاقتك مع ولدك علاقتك مع زوجك اختر الأيسر فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يختار الأيسر ما لم يكن إثماء وسيأتينا أحب الدين إلى الله الحنفية السمحه عرضت على اليهود الأيام فاختاروا يوم السبت بزعمهم الباطل أن الله تعب واستراح فرد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب عرضت الأيام على النصارى فاختاروا يوم الأحد قوم يريدون أن يتكبروا على الناس يختارون الأوائل لذا المناهج التعليمية التي تبنى على الإشارات النصرانية تسعى إلى أن تنفخ في نفوس الطلاب حب العلو في الأرض والله تعالى يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقين النصرانية تسعى الى ان تبث في الناس حب العلو لذلك تجد قائمه العشر الاوائل قائمه الطالب المثالي الى غير ذلك من الاسباب التي فيها نوع من الزهو العلو والظهور عالج نفسك فانك لا تخلو منه ولا باس ان اذكر لكم قصه حصلت لي كنت طالب في الابتدائي لا أعرف القراءة طالب ابتدائي لا يعرف القراءة وكان المدرس رحمه الله وحفظه بارك فيه وأحسن له الخاتمة وضع على مدخل المدرسة لوحة كبيرة كتب عليها حكمة اليوم والطلبة يتنافسون فيختارون حكمة اليوم ويكتب المدرس حكمه اليوم اختيار الطالب فلان ما رايكم بمن يحب العلوم هل يحب ان يكتب اسمه في هذه اللوحه الجواب بلى وانا كذلك فما أبرئ نفسي وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان لي نفسا تواقه فكنت احب ان يكتب اسمي في هذه القائمه لكني لا اعرف القراءه فماذا افعل تأملت اللوحة فوجدت انها يكتب فيها كلمة مفصولة يعني بيت شعر أنا ما أعرف بيت شعر واضح فاخذت كتابا فوجدت بيت من الشعر فرسمته رسم خريطة لا أعرف قراءتها ثم جئت به إلى المدرس ف. خطرت في بالي خاطرة طيب لو قال المدرس اقرأ البيت سأخرج ليس كذلك إذا نمزق الورقة آه لا انتهز فرصة أعطيها للمدرس وأهرب وفعلا كان ذلك فلما ضرب الجرس وانتهى الدرس أعطيتها للمدرس نظر قال أحسنت فهربت منه فذهبت انتظر اسمي ووجدت اسمي على القائمة فتحقق لي شيء من الزهوم والعلوم نسأل الله العافية إذن هناك مشاكل يعاني منها كثير منا وهو إرادة العلوم النصارى اختاروا يوم الأحد لأنه أول الأيام فجئنا نحن الأمة المرحومة التي تتواضع لله وتصبر على خلق الله وترحمه خلق الله فاخترنا يوم الجمعة فصاروا هم لنا تبع فيوم الجمعة فضله عظيم فضله عظيم فيه خلق آدم وفيه يموت وفيه تقوم الساعة وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله إلا أعطاه كم جمعة مرت عليك ؟ واحد عمره ثلاثين بلغ وعمره اثنى عشر فكم سنة ؟ ثمانطعش في خمسين كم النتيجة ؟ تسعمائه جمعه صح تاكدوا آه. تاكدوا بسرعه انا ظلتها سريعا ما لكم تسعمائه جمعه مرت عليك يا ابن الثلاثين يعني تسعمائه فرصه كم استغل الواحد منها اللهم استعان نسال الله نتوب عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل جمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة الدرس قطال وأنا ما زلت اشعر بنشاط فان كان واحد منكم يريد ان يقف الدرس فالقول قوله فارفع يدك معقوله اه من يريد ان يوقف الدرس اه ما رايك نوقف الدرس اجب نعم او لا انت ارفع يدك شوف لا اللي جنبك اللي قدام اللي قدامك اللي جنبك يمينك ها نوقف الدرس ما لكم الله نجي بالضبط الله يعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بكر قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه أحب الدين إلى الله الحانفية في السمحة المحنه قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين بين أمرين إلا اختار ايسرهما ما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما أرجو أن تكون هذه الورقة لمن استحى فيقول أوقف الدرس هذا الزلخير يصحح الخطأ ونسي أننا اختصرنا 12 سنة فيها 600 جمعة طيب نعود ونواصل الله المستعان كنت أتمنى أن تأتي هذه الورقة والله المستعان أحب, أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحه هذا أحب الدين الدين ما معنى كلمة ال في كلمه ما معنى ال في كلمة الدين هل هي للجنس أو للعهد؟ هذا درس في اللغة نأخذه لو قلت أحب الطلاب إلي أحمد ها هل هنا للجنز وين أحمد فيكم ما فعيلكم واحد اثنين اليمين ثلاثة زين الحمد لله فاقول احب الطلاب الي احمد اذا أل هنا نسميها للجنس وهذا احمد جعلك الله من الحامدين فاذا قلت احب المال الي الغنم ها فقل هنا اي العهد المال الذي يعاده الناس اذا احب الدين الى الله أي أحب أنواع الدين من اليهودية والنصرانية والحنيفية هذا معنى والمعنى الثاني أحب الدين الإسلامي السماحة وكلاهما يصح أحب الدين إلى الله الحنيفيه السمحه الحنيفيه هي الميل عن طرق الهوى والشهوات الى طريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام السمحه هي الميسره السهله التي يكون من السهل على الانسان ان يتعامل فيها لهذا تجد الموفقين من اولياء الله يمشون مشيا هينا ويصلون الأولين ويصلون في الأول بينما المخذولون من أعداء الله تجده من أكثر الناس شططا على أنفسهم وإن اردت انظر يا الخوارج الخوارج اليوم يسمون الإرهابيين وفي عهد علي كانوا يسمون الحرورية وفي كل زمان لهم اسم يناسبهم فالإرهابي هو الذي يخيف الناس باسم الدين لا على دليل أما هو تعريف الإرهابي الذي يخيف الناس باسم الدين لا على دليل ما عنده دليل لو كان عنده دليل لقلنا جزاك الله خير انت على هدى فان ارهاب اعداء الله مطلوب ترهبون به عدو الله وعدوكم اما هذا الارهابي فهو يرهب اولياء الله لا اعداء الله لذلك نجد ان الخوارج يسعون الى اسقاط الدوله الاسلاميه والامير المسلم وينسون غيره والله المستعان احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه السهلة الميسره فعليك من الاعمال ما تطيق واعذر اخاك اذا لم يفعل ما تفعله لماذا لان اخاك أعلم بما هو أيسر له قد يكون أيسر لك القيام وأيسر له الصيام فأنت تقول له لماذا لا تقوم وهو يقول لك لماذا لا تصوم أصبحت عداوة لا أبواب الجنه ثمانية اختار هو بابا واجتهد لأجله واخترت أنت بابا واجتهدت لأجله فشجعه وليشجعك وانتبهوا ان يكون هذا الاختيار سبب في العداوات وانظروا الى الحكمه التي يرددها الارهابيون على غير الفهم الصحيح الحكمه التي يرددها الارهابيون قول احد الائمه لأخيه يعابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب فهذا إمام في الجهاد يعاتب أخاه ان قعد عن الجهاد أخذها الإرهابيون فصاروا يقولونها لعلمائنا قوموا إلى الجهاد لكنه لو أكملوا هذا الأثر لعرفوا فضل العلم فماذا آخر الأثر كتب العالم إلى أخيه المجاهد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه أو في في أنف امرئ قط فماذا يعني هذا العالم لأخيه انك ما ذهبت إلى الجهاد إلا بناءً على ما علمناك من فضله فنحن شركاء لك في اجره تأملتم؟ إذن هذا هو التعاون على البر والتقوى لا التنافس والتحاسد والتباغض الذي يسعى له الإرهابيون اليوم وبالمناسبة إن سبب العداوة بين أهل الحق هو نسيان شيء من أمر الله قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فإذا نسي المسلم حظا ونسي أخاه حظا ولم يتناصحا وجدت بينهما العداوه فإن تناصحا وجدت بينهما الالفه يقول البربهاري رحمه الله كلمه جميله تكتب بماء الذهب المجالسه للمناصحه فتح باب الفائده والمجالسه للمناظره غلق باب الفائده اعذار يلا واحد اثنين عقوبه لمن اخل بها واذق اعدها قم كم يعطي درجه ها يعاقب ولا يشكر لا باس احسنت المجالسه للمنا للمناصحه فتح باب الفائده اذا جئت تنصحني وانصحك واقبل منك وتقبل مني فتح باب الفائده والمجالسه للمناظره غلق باب الفائده لذلك يزعمون التقريب بين المذاهب تقريب بين المذاهب نحن اولى الناس بأن نقرب من الناس فنحن نحمل للآخرين الصبر والمرحمة ونتواصى به ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة واضح؟ لكن هم ماذا يقولون تقريب بيننا وبينكم نعم تقريب ما يخالف ماذا تريدون ماذا تريدون ما معنى كلمه تقريب زارنا لا احياها الله في عنيزه شخص من دعاه التقريب من الرافضه كيف زارنا زارنا بعمته وجنبته بتميزه وشهرته ما معنى هذا يريدنا جميعا ان نلبس العمته والجبة يا خبيث الم تلبس عقالا وبشتا كما يلبسه الرجال اذا كنت تريد التقريب اليس الوطن على ما يزعمون يلبسه اهله الجبة والعقال البشة والعقال فالبس إنما يلبس هذه طائفتكم المتميزة فكأنه يريدنا أن نفعل كما فعل اذا اين التقريب إذا كان لم يتنازل بلباسه فهل نتنازل نحن عن عقائدنا ومع ذلك نقول تعالوا إلى كلمة سوائل بيننا وبينكم الا نعود إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هذه الكلمه التي يمكن ان نتقارب عليها اما ما سوى ذلك فاما ان نتبع ائمه الضلال او ان نتبع ائمه الهدى وائمه الهدى على هذه الكلمه السواء ثم نقول لهم ان اي خطا من امام من ائمتنا فنحن راجعون عنه من ابي بكر الى ابن عثيمين رحمه الله الجميل كل خطا وقع فيه امام من ائمتنا اذا ثبت بالكتاب والسنه انه خطا فنحن راجعون عنه هل هم مستعدون لذلك الجواب لا الحزبيون وهم يزعمون انهم اقرب الينا لا يتنزلون عن أقوال علمتهم إذن المشكلة التي عانت منها البشرية منذ روح عليه السلام إلى يومك الحاضر إلى قيام الساعة هو مخالفة وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه المشكلة اتخاذ الأرباب من دون الله وهو طاعتهم في تحليل الحلال في تحليل الحرام وتحريم الحلال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحه لعل هذا ما كنت أتمناه فالحمد لله يقف الدرس عند هذا ونقف عند أثر أبي بن كعب رحمه الله تعالى في أحسن كل شيء قليلا يقول بسم الله بسألكم الله خيرا نقول حديث الإصفاء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم للبن ذكرتم أن فيه كلام نقول أظن في أحد الصحيحين ما ادري أنا كأني سمعت فيه لكن إن كان في الصحيحين فاني راجع عن قولي وصاحبنا يأتينا به غدا من الصحيحين إن شاء الله تعالى حتى نرجع عنه حتما لكن أنا المعلومة قديمة في ذهني ولا أدري من أين جاءتني فنريد اللفظ أنه عرض عليه إناء الخمر والماء والعسل عسل واللبن, واللبن, واللبن فأيتنا به غدا ونحن نرجع إلى الحق إن شاء الله تعالى تصل عن معنى قوله على نور من الله على نور من الله على دليل على دليل وهذا هو المطلوب قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال الإئمة فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ويقول بعض الائمه لأن يسألني الله لما لم تعمل احب إلي من أن يسألني لما عملت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين